وَهُماا ل مَا يَفنونَ بالِالمُؤمننينَ شهود وَم نَ قَمُ مِهُم إِلا أي يُؤمِنُ بالِاللاجِ العزيز الحميد الذي لَغُونقُ السَّمواتِ وَالأَ والله وَلَ كُِّ شيءَيئيد شَهيد